وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود أيذكر حين بوأنا تقول العرب بوأت له منزلا وبوأته منزلا وبوأته في منزل بمعنى واحد كلها بمعنى هيأت له ومكنت له فيه وأنزلته فيه فتبوأه أي نزله وتبوأت له منزلا أي هيأته له وأنزلته فيه فبواه المتعدي بنفسه كقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوأنهم من الجنة غرفا، الآية وقوله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة الايه ومنه قول عمرو بن معدي كرب الزبيدي كم من اخ لي ماجد بوأته بيدي لحدا اي هيئته له وانزلته فيه وبوأت له كقوله هنا وإذ بوأنا لإبراهيم الآية وبوأته فيه كقول الشاعر وبوأت في صميم معشرها وتم في قومها مبؤها أي نزلت من الكرم في صميم النسب وتبوأت له منزلا كقوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وتبوأه كقوله وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء الآية وقوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء وقوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان الآية وأصل التبوء من المباء وهي منزل القوم في كل موضع فقوله بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي هييأناه له وعرفناه إياه ليبنيه بأمرنا على قواعده الأصلية المندرسة حين أمرناه ببنائه كما يهيئ المكان لمن يريد النزول فيه والمفسرون يقولون بوأه له واراه إياه بسبب ريح تسمى الخجوج كنست ما فوق الأساس حتى ظهر الأساس الأول الذي كان مندرسا فبناه إبراهيم واسماعيل عليه وقيل أرسل له مزنة فاستقرت فوقه فكان ظلها على قدر مساحة البيت فحفر عن الأساس فظهر لهما فبنياه عليه وهم يقولون أيضا إنه كان مندرسا من زمن طوفان نوح وأن محله كان مربض غنم لرجل من جرهم والله تعالى أعلم وغاية ما دل عليه القرآن أن الله بوأ مكانه لإبراهيم فهياه له وعرفه إياه ليبنيه في محله وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن أول من بناه إبراهيم ولم يبن قبله وظاهر قوله حين ترك اسماعيل وهاجر في مكه ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم يدل على انه كان مبنيا واندرس كما يدل عليه قوله هنا مكان البيت لأنه يدل على أن له مكانا سابقا كان معروفا والله أعلم وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين الآية متعلق بمحذوف قد دلت على تقدير المحذوف المذكور آية البقرة وهي قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين الآية فدلت آية البقرة المذكورة على أن معنى آية الحج هذه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وعهدنا إليه أي اوصيناه اللات تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وزادت ايه البقره ان اسماعيل مامور بذلك ايضا مع ابيه ابراهيم واذا عرفت ان المعنى وعهدنا الى ابراهيم الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي فاعلم أن في أن وجهين أحدهما أنها هي المفسرة وعليه فتطهير البيت من الشرك وغيره هو تفسير العهد إلى إبراهيم أي والعهد هو إيصاؤه بالتطهير المذكور والثاني أنها مصدريه بناء على دخول أن المصدرية على الأفعال الطلبية فإن قيل كيف تكون مفسرة للعهد إلى إبراهيم وهو غير مذكور هنا فالجواب أنه مذكور في سورة البقرة في المسألة بعينها والقرآن يفسر بعضه بعضا فالمذكور هناك كأنه مذكور هنا لأن كلام الله يصدق بعضه بعضا والتطهير هنا في قوله وطهر بيتي يشمل التطهير المعنوي والحسي فيطهره الطهارة الحسية من الأقدار والمعنوية من الشرك والمعاصي ولذا قال ألا تشرك بي شيئا وكانت قبيلة جرهم تضع عنده الأصنام تعبدها من دون الله وقد قدمنا في سورة الإسراء الكلام مستوفى فيما كان عند الكعبة من الأصنام عام الفتح وطهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنجاس الأوثان وأقدارها كما أمر الله بذلك إبراهيم هنا وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم والمراد بالطائفين في الآية الذين يطوفون حول البيت والمراد بالقائمين والركع السجود المصلون أي طهر بيتي للمتعبدين بطواف أو صلاة والركع جمع راكع والسجود جمع ساجد أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى على أن سنكمل تفسير بقية الآية في لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته